من يجلي عنا حسنة قبريسن سليفت بوكين دائما عنا حسنة قبريسن و دائما من هتفة مليئة المليئة قبريسن سليفت بوكين فيكشن و تصل إلى نور أبو سليس. فقوم قالوا ايه هو خلينا بقى ايه هو الامبش الاعيب ده مكتوب عندك في المربع بيقول لك ايه هذا الامبش مربوط سيستمي قول بتاع الاستريبكر اسمه ان الستايلد لاين بوزيشن ريزيدنت في باء على السلول بتاع الاستريبكر كاي het is met de walvis in de de grond, de de دي خلاص En السن من 15 سنة لأنه من خمس سنين 15 سنة هذا هو السن طب ليه ليه من خمس سنين ليه؟ لأنه قبل من خمس سنين من قدرت إلى حد كبير من أمراضيكت في البيتش برضه من الصغير السباية من بعد سنة خمس سنين بيبتدي بقى ينزل ويجري ويلعب ويخش الاندراسة بسنة بس ده يعني الفاكشن عددا بعد خمس سنه مش مشكوما انما في فيه ناس هتشوفوهم قبارك سنة يعني ناس دوم ومشين الزن وعطلو مالكين بس يعني ده في نيجي مروماتج ديبر بتاعته صنوعه في من الاماكن اللي هيا بتراودد القوه الاليه في اللي مفيهاش ممكنش البلاد الفقيره مثلاً مثلا احنا عندنا في مصر مروماتج هارب وزيز ويشكل القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم maar van de etceteraogreste hart het leukemen kunnen worden. Ik zie mijn omdatτοen is een 카�oper geho Alcoholen. mysteriep hair om geenprobleme hebben Dit is een طيب ده كلام سائل طول تعالوا بقى نشوف الاصاود شو الفولج بتاع خلناه واحنا زمان قالوا لنا في 2 باينكس اوكسيدي ودي يعني ايه يعني الانفلاميشن اوكسيديشن او اوكسيديشن رياكشن عارفين يعني ايه يا اولاد يعني يعني الـ Inflammation يبقى يعني كده عارف زي التهاب مثلا إيه الـ زي التهاب DHAB زي التهاب DHAB Bricardium زي الـ DHAB ده فيه جينة مين اللي انت فايشه فبالتالي بيتكبر باي ريزوليوشن عشان كده هتلاحظوا الديدي كارديان <مصار> وساعات البنوره بتتاثر كل الحاجات دي كلها بتخدم باي ريزوليوشن لكن فين المشكله الرئيسيه لولاد اللي هي مين اللي هي المورونات لو هو كان يسمعها للتذكورهم أشف مديول أشف مديول وكانت الأشف مديول دي عبارة عن area of febrinoid كده نيكروسيس كده وهو شوية ايه في, شوي في, في نيكروسيس طب ايه عيب الأشف؟ في عيب؟ ايه عيبها؟ انها في نكروز. طب الاش اللي بتيجي فين؟ بتيجي في حته وش الوتر خارج في المايوكارديا والايدو كاردييا المايوكارديا والايدو كاردييا بتحلل Laat je het in de reactie zien. reaction hebt het in de reactie. Lijkt dat het in de reactie wordt. Hij heeft fever By Zihar And heeft is kaart gegeven. de rheumatic fever bite En fever الحاج حد عملت عليك ممسانة كذلك أنا لو أن أعرض إلا أنه بسبب أن الأشوط هي دي بص الفيساني هنا بعد أن أنت مين بص مين أكثر تارجيت ايه الظهار الاندوكار طب إلي في الاندوكار ديها لا بأشتراك وإذا يبقى هي الأشوط المليون هتيجي على الصمامات وعلى اليدان سواتيح بالفايمروس والفايبروزيس هتبقى النتيجة زي ما احنا عارفين في رسمة اهيه ان واحد راجل عنده مانفرسكيوزيس لو حصل اهو باركو ما مش مهيه فاي مستيش كده ليس ده مانفرسكيوزيس فراغنا مثلا حصل كده الفايبروزيس بالبريفريس de preven is hier, die van de nozen. Hier, de preven van de nozen, die van de nozen. En de line van de nozen, dat is een maentrol. Metraal, metraal, metraal, metraal, de kast, de het content, maar het is niet de geheimen die het inbrengen, het is een cash, het is een het is een cash, het is een het is een cash, het is een value, het is een het content, het is het is, het en het het دي اسمها كرونيك روماتيك فيالڤايتس دينا قلنا تمام واحده ثالثه قالك الصمام بيها اختلف في البدايه ودي سكر كيوت روماتيك قلبي ولايفس الاول بدل القصب في دنس و و مش عارفين كده اللي هي الصمام عندهم يعني يعني ايه جي يا ولاد في اشياء يعني جلطات صغيره جلطات صغيره على كف المسا بس غلطات ايه يا دكتور يعني شوفها مكتوبه ولا ايه سيبتك وادي خاطر يعني فاش مورينز ولا اسمين لازم الحاجات بتاعنا روبكس الكف يعني ما اللي تعملش يا ولاد ايجلايزيشن العكس مع مين يا شباب مع التيتريو مقارنه السنه هي مش المفروض ايه تعمل انتريتريشن يعني في الكاربس بتاعه ال اي زيجشن لارج رايولوجي سيلفيك يعني دي تقريبا مش هاتف اصول شكل اعلى في تقلينا بالمضوع ايه هي مش هاتف كريتيريا ايه نيجول كريتيريا وميور كريتيريا وطبعا النيجول كريتيريا فيه كده كلمة اسماء يعني مش هاتف الكاكسي يعني كاربايتس أرسلايتس كوريه كلام اخر كده وبعدين الميور كريتيريا مش عارف مين شو دي بقى الأطبال. طب هل بقى نمسك؟ واحده و واحدة احنا شخصنا بمتلك فيها بزيال الظلمة الشخص لعيننا اثنين نشور لعيننا واحدة اثنين نشور و ايه اثنين ما طب هل هم سؤال بس قولي بس انا <تصفيق> اتابعوا اثنين اثنين طب لو واحده بنت هنقول عندها 17 عشر سنه خلاص البنت دي جابتل بفيبر وارثرايت وكربوندايت وغير استويه لا ده البول غير كده يعني ايه انا ممكن اقول عليها روماتب ولا لا فأنت أقولي ده كردائيس أدي نيشو ناسترائيس نيشو أو ناسترالجي حتى آه آه مثلا كوريا نيشو ليه صار عالي مش عارف كيف فأنت أقولي دي رمال كيفة فأقولك طغلين أكون شنوكس وليه ما كونشي لوك فانت تقولي ايه لازم اثبت ان فيه يا شباب تريثين ستريتوكوكا الانفكتشن هو عايز يقول ايه عايز يقول ايه هذه الكريتيريا هذه الكريتيريا يحدث فيها انهيار اذا لم يحدث ادوات مولناش ادوات كوكال انفكشن الإي نوزز داروماتي فيبر دا؟ بيه؟ بيه؟ بيه؟ بيه؟ هنا أملاكني عرف عن فيها نعم ده نوبس البنت لين عندها اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي ايه ده اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي السترائدو كوكا انفكشن ليش تكنيك الحاجة عشان كده لازم الكريتيريا تبقى مدنية على جرس على السترائدو كوكا انفكشن طب نمسك فقط كريتيريا كريتيريا إنشور خالص نمسك واحد أبس رايز الأبس رايز يا ولازم لازم تبقى ولازم تبقى عبارة عن المقصد بيتاثر فرهاولون مين بقى في الأطفالي بسيكل مين خلال أطفالي المقصد يستوعين لنا بسموه المقصد الواحد دي هو تسموه الكورس أم أكتروفاسي كله لا يزيد عن سنة ده دلت سنة يزيدش تسنة ليه ليه خلي بالك ان الاي كيو سباك دول الاي كيو بتاع ده اوبوماتيك استرايت تميل بتحصل انواع اي كيو استرايت هي كرونيك الاي وكلمه كرونيك يعني كروني ايه في العلم اقدر من لك عشان كده في شابتر يعني الشابتر دي ثلاث ورقات كده في بتاع روماتويد واحنا حاطين اللي هو بيسموه الشغرايه روماتويد والكلام ده هوت فكان ده مؤلم ايه كرونيك ارايثايتس اول شيء يوقف التشيل كرونيك جوبنايل أبس رايتس أو حاجة زي كده طيب. قالوا عليها كرونيك ليه عشان بتعدي ستة أسابيع طب ليه؟ في العالي الصغيرين يعني يعني هم مش روماتك هم مش روماتك لحاجات تانية نشد الكلام ده هو طيب ال ال البتاع بيتنقل من مصر لمصر مش كده بيقولوا عليها إيه باكليبين ولا فليتنج اللي له ده في فرق بين دي وبين دي صح فيه ها في شرق يا استاذ هو فليتنج يعني ايه هو هو هو طول عمرنا هو هو بس يعني هو يعني يعني هو هو هو هو هو طب هيا البيبري هو فليتن جعلتها يا استاذه إن هو النقطة بتاعت البلغوت يعني تقفز كانت بلغوت طب ممكن أسخل سؤال إلي جاب بلغوت في الموضوع؟ تشور ان البلغوت دخلت في الموضوع والناس قاعده تقول فليتن فليتن كانت بلغوت بقى خمسين سنة فرح جاي واحد اقترب قال يا جماعه هم مبيش حاجة لتقفز إيه ده عادي يعمل فالت ما تقوميش في قصة البقود هنقولي انها بتقفز من مصر الى مصر يبقى نقولي هي فليتك من مصر الى مصر دون دون ذكر البلغفر فا ايه رائبت الحكاية هنا؟ مش روضو ايه؟ انا في ايه كانت اقولين ايه ايه بقى بقى كده يعني دا. طيب هات الايه طب الارثرايت دي, دي, دي بس بي تي او دي لا نون يوز ما تنسبش الاستيليت اللي زي السيلين او لافيو اسبرين طيب نيجي بقى جميل خلي بالك بقى هنا في البريبرال كودا اللي ما بتاثرش بقى يعني دي تشاك ايه كاردايس مايو كاربايتس تخلي بان المايو كاربايتس تتعلم ايه بقى تتخلي القلب سريع جدا تتكي باب تتعلم ان احنا عندنا كده يعني معلومة بالملمة ان تلاقي واحد عنده زي هارت سيريورد وتلاقي النظر بتاعه سريع جدا لازم افكر في مايو كاربايت معين ما حاجة دانية جمال الهارب ساوند تبقى ما في الموضوع لان احنا قلنا قلنا يعني ما في الموضوع الهارب يا أولاد المفروض ان Hard بتبقى فيها المصدر للقمونا والملكم للقمونا هنا عشان الملكار يعني مليم؟ يبقى المصدر للقمونا مش موجود هنا فيه المصدر للقمونا في, في القلبات ملكمونا تقول ممجونة وبيقولوا هنا يبقى أحمن إشتما القلب عندنا كناس دلوقتي قلبك بيضرب لفضة يعني مثال لفضة لفضة لفضة hij hoeft dan niet. De ouders mogen niet komen bij bij jou niet. Bij jou niet. Bij jou niet. Bij jou niet. Bij niet. niet. والتيك تكيز التيك تك ريمز بتاعني تحس ان القلب بتاع الولد اللي عنده مثلا 3 قطع خش ده الخط ايه ليه بص يعني ايه يعني حاجه زي يضرب زي الدق وينكف انما قال لما بيتضرب او بيبقى خالي بيبقى على حماري كده اللي اللي بقى بقى يعود من ماي باردي اللي بيعملوا كده هنا بايعوا بالخار التيك و... عشان كده يقول لك فسيح بقى بطلنا المثني كان بيسميه او دي دي كانت قديمه بس واحد ده قديمه اسمه عارفه انا ما هي مصر وفرنسا على تاكيكال خلي بالك ايه الم... لل... في ماي باردي يبقى ناس في الليف البينترك يعني الليف البينترك ما يكون طويل. لأن هذا الطويلة عشان كده أنا اقول لك هي المايوكاربازز اللي داخل المايترلي كونترس تودي قاعدة إن البينترك نفسه بيتالفيد وفي تأديش تأثر. فزعج كمان ناعم المايوكاربازز. وهي دي سبب الحر في العيان بخلي بالك عشان انتم دي اجابه لما بيدخلها الواحد يحس انك انت عايز تضل مع صاير على افادك انا كنت قايل ابص للاب هو الاذى لما جاله اوماديك دي قالت له وصفها في جسمه وكان جسمه صوت من اشتد اه الولد يقول لك كان ويقوم بتعدي كذا وفي الديسكو نصف ليه دسكو نصف يقولون ما هو ديه معلومات الكتيرين في الى كين فيه اذا فيه, فيه كده زل الميترسكو نصف اذا فيه ميترسكو نصف اذا فيه ميترسكو نصف وفيه الميترسكو الولد كان يكون مرمو الولد نتيجة فيه de microfoon, de microfoon, de microfoon, die is gewoon een beetje, is gewoon om te zeggen, om te zeggen, te zeggen, om te zeggen, om يعني هو هنا يقدر بيت إنه خليه نسني وصني ووو وبيكلب فيه. عشرين. إنتري كارديانس إفريقي كارديتس وإفري كارلس خليه إنه والدراي ممكن ترشح مايا بعدين الإفュجن بس الإفュجن ريه الإفュجن خايف عليها إيفي. ليه؟ ليه مان على الإيندو واحنا قلنا الإيندو كارديتس دي في فيلين المسؤول الحركه دي يا اولاد بتخلي زي اللي قايله شويه الحركه دي بتخليني اسمع على المايكروبيل راملي اسمع على المايكروبيل رانق ده اسمه كاري كوب ده قلنا ان الكاري كوب بيمر باي يعتبر فانكشنال لماذا انه ريفرس ال هو آه آه هو فعلا انتنيشن هو فعلا هي سنيشن في الكاس والكاس بتاعها هو البوليفاسولجرز فعشان كده احنا بنعتبره إنه هو ايه ان هو يعني ف سؤال بقى هل انا قلت المايكرو كونتاكس يحصل ازاي من شويه من المايكرو بارتيكلز <تصفيق> لكن ممكن الانف دانيشن الشديد في القصر سواء مايبر او اووتي يعملوا انكومنتس يبقى هو عداد المسوين في الصمام الميترالي بالذات لانه هو اكثر الصمامات ده في الصور ممكن يعمل سينوز بس عدل انفلاميشن بيعمل مالي كروشر للصمام مالفنكشن مش حتقفل يبيعلك انقومتنز دي السموعه اللي بيعتدلوها اليه فاومنال روماتيك فيبر اي ان الروماتيك فيبر اذا ادت الى بيع الاكيد اندان عدل انقومتنز الابورتج او الميترا هذا معناه سبير اكيوت روماتيك فيبر لكن لما العيان بقى لنا بس سير سؤال مهم جدا أنا جاي لأكيوت رومادك فيفا في الولاياتين فالصمار المترالي عنده عندي عمل ازاي وارن وانا مش عارف ايه وبتاعه وكلام من ده خلاص فراح اتجعوا بأكيوت رومادك فيفا خلاص كفيت منه يعني ممكن يدرك شوية فيرس تشوف لا يذكر في البريفرس خالص خالص أقل من الناس كل ده تمام كده عم و... وبعدين في قاعدة دولة كده كل ما العمر قوي بتكون يتكون كل ما يعدي سن هيزيد هيزيد هيزيد فيطلع الاستينوز تزيد ويتكون قوي بقى لشباب قوي بالكامل روماتيك هيكديتي بالكامل روماتيك هيكديتي مرة دين مرة داله عشان كده لا تتحمل كوبي لكسس عشان من هذا كده هنجلب بقى اكسبريشن كده على الشمال هنكتبه بقى اللي هو اكيوب نص الشمال احنا خد بالهم احنا قواعدنا حاليا حاليا احنا قواعدنا خلاص هنشوف بقى اصابه الملل ومحارمين عدنا العلم السادس وعندنا سته يعني بنبتدي مثلا سبعه لغه سبعه منزيدش عامله تسعة نراوح. كده باتك وانتبه جايه هنا قبلك يعني باتك قبلك بالترين التاحتي بنتعش نحن نموض الموضوعين بنتعش موضوع الموضوعين نشرح نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نتقول ايه روماتيك فيجر روماتيك فيفا ده معناه ايه؟ يعني عايز تسألك سؤال ايه؟ ايه معنى كذبة اننا اقول لك الوالد عنده الديوط روماتيك في يمه؟ اقصد ايه؟ اكتب الديسيوشوالي سي فلسال تاكو او روماتيك ديسيوشوالي بعد الساعة كده الفلس عداد بوب روماند فينا ويث ايد الكريتيريا ميه الكريتيريا بتاعتنا يعني انا اول مره بيهجيلك فاقول عليه كده عدادنا يعيشو روماند فينا طيب نقول بقى طيب يعني ايه روماند اكيد اشي يعني ايه روماتيك كتير ويعني ايه اكتب كمان حاجه كمان روماتيك خاط روماتيك خاط يعني روماتيك خاط بقول روماتيك خاط أنا وانا إحنا مرتناشين ده نمرتناش نسي نسي الفرار اللي هي اللي هي القانوني Romeinig, Romeinig, Berry Beaches. En daar heb je, daar heb je, daar heb je, daar is مايكروبيتس دي دبل مايكرو ده اسمه ايه روماتيك ارفاتيز يعني كان عنده روماتيك فيفر دخلته روماتيك خالص يعني طول بين قوسين لكن ده ايكويلي بتاع روماتيك ده الديج بتاع ايه روماتيك في خلي بالك انا بقوله طيب المادي يعني ايه بقى روماتيك اكتيفيتي يعني ركز روماتيك فعلاً هو جاله روماتيك كده فليس نهى روماتيك تكليف خللالك هي يجوى تحلس من طب أو روماتيك هاربنزا يجوى تحلس أو روماتيك هاف لذيذ يعني انا دلوقتي من من عشر سنين جالي روماتيك, روماتيك, روماتيك فيبر عملت لي دبل مايترال الدبل مايترال دي روماتيك فيتش خلاص عندي روماتيك هاف خلاص كده جالي سناديد روماتيك فيفر جديده الروماتيك فيفر الجديده بخش عليها بقى روماتيك فيفر في بكون عليها وملك هاف لذيذ خلاص So Oké, okay. investeer in jouw beste criteria, een criteria. Kom uit in New York. Daimen, ik دايما daimen, daimen, daimen. Met die met de acht, met die met die Ja, البنت يا دكتور ريجينها إيه؟ البند جيت رغمك في كيفر مثلا وكله تمام. بعد ما تخذ تماما قل بعد ما أجيب هداك يوردي في الكورية عشان كده قلنا إيه؟ لا يتقابل الأرث مع الكورية لا يتقابل الهالي سهار مع الكورية يتيجي ليه؟ ودايه ما نبقى تكتب بعدها دي يعني. يقول لك بنت بعد حجة عشرين سنة وعندها وكلام فالث وعلى فكرة ايه زمن فترة كده تدية حاجات كده يعني حاجات كده هي لا تتقابل مع الراس ولا تتقابل مع الهاي اي اسمه التيما مارجينيلا برعاً حلقات حلقات حضرة رينة تتبقى الضغط الريم وفيها سنترال تالورت فيها سنترال تالورت الريزيمة هورشنية تبقيه بتبقى عطرانفر هي دي حاجة لأكشن في الاسكينة من السلطة والفكشن بس يتقايد ان هي ايه تظهر لمدة ساعات وتختلف تظهر لمدة ساعات يعني يجي العيان لو هنفترض ان ده طفل في المستشفى عيل يعني في المستشفى. او انت ابتهاس بقى, بقى انتوا هتشوفوا ابتهاس انت كل الحاجات اللي بديها في المستشن اذا ستبقى فبص دقى ايه بقى؟ حتى تبقى أنت بقى على الولد و... وتلاقي مامه معاه وحظيمة بقى كل يوم بتينيه أنا بقى إزالي تخش القسم كده بساعة 9 على الصور ما تلاقي الستة لستة صحة يا دكتور عليه. دكتور تنبق عليها ما تقول يا بتاعي حاجات ظهرت على بطن الولد. حاجات حمره كده أورمانتك بقى هو أتمنى ساعة من تلاقي فين يا ستة وارين هتيجي تعرف كده داختراه هسان ايه دا ايه كانت إيريسيمة مرجلين تبنيه دي بتظهر يعني ممكن تشوفها ممكن ما تشوفها ممكن تحدش تلاك عنها وما تشوفها إيريسيمة مدوزة الإيريسيمة اللي هي البلدولي وهي تجمعات من الأشخة مجيول وتبقى بقى لازم تبقى حافظ شوية معلشي الماكب بالعيدة تبقى على الفاتلة، تبقى على الاسباين، تبقى على الدورزة موزفور، الدورزة موزهان يعني اكسنسور كده سيرفس او اه اه كده خلي بقى هذا الكلام Zeman, als het doet, dan ben je vast. Dan moet moet je كيروتينيس بلوديول الصف كيروتينيس بلوديول تجمعات من الهشب بلوديول على الاسباين والبايدين والدرسة والبسطول بلوزة تندر ولا مش, دلنى. مش دلنى. الكلام ده بايك وانا بايك ما يقول سلك ولا مص تندر على مش حال ايه تدخس اه الينيسينا لا نجوزا ديه دكتور كرايتيني دي ولا دي مميش ولا مين الينيسي نطي خالص ايه بالسيجنفاي ايه الينيدي هي بالسيجنفاي هي بص سلطة كوكا يعني بتقول ان الواد ده كل يكون عنده سلطة كوكا حالة بصة كوكا يعني يبقانين بقى عايزين نجمع تاني أزداد جريسين من المنوزة على الشمال عشان يبقى ايه موجودة كده حالة ياريه احنا جمعناها مرة بلتشيس الله الله بحظه الله بحظه بلا حتى بقى الله عم e aí tem tígor cruzes sábio cruzes inflamed baúl de cícer e aí a gente tem que ir a gente tem que ir a gente tem que ir a forma mais fina لانه يمكنك ان تكون قصه قوقليه ومشاهده قصه قوقليه خاصه بالفعل قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه واحد قصه قصه ايه تحت كل مجموعه من الاستيجيشن فيه كده صقر بيشاور فوق بالسهم اول مجموعه من الاستيجيشن هاره الجيل الصقار بيصير اكل بروتين عالي جيكوسايتوز كل دي بتقول ايه يا ولاد انهم هناك سيستلك ديزيز وياريت تقول ايه سيستلك انفلاماتوري ديزيز احسن يعني عم عليكوا كل إيه إنفلاماتي. يعني نارضة لما جاني الساقين تعال مالي صار عالي وسريع البروتين عالي وعندك ليك وعندك حالة إيه يعني كده ايه حاجة دي ما أعرفش يعني هاي الكلام ده هو يدور إنه يجيب عشان كده كذا كيف رأيي يدور طول ده صار البروتين عالي ايه عار فلو واحد جاني وقرار فريدلو هيحفظ كيرا إذا ما نفعش طيب نشوف حاجة تانية اللي هي لازيني اللي هي الانفي ستريت بلاسي ده لو بصت بيقول لي ايه عمال حاج بيقول لي ان الجال ده عنده مع ستريت اكشن خلي بالك بنا من الرقم الراكب ايه اولاد؟ الراكب ik mag het zo doen. Ik wilde het zeggen. Waarom? En het niet? Waarom? مصر حبيبي مصر اي مرض ومصر مصر. هاي في تتر في, في مصر انشخصوا بطريبتين مصر مصر very high او or rising-tet تكتبت كلمة دي اليميئ التترات اللي في الده لك هتقولش سيقرا انت التتر زلعبيد مثلا انت هتحضرت برداء و كتب أجنبية و هتوقف متبحر و مش الرقم بعد انت لقى الرقم لقد احنا في مصر ما ينفع ده دي الكذبه ما ينفعش اتطلب قوم بيه الطلب المصري النهارده العلمك العالي عارف جام؟ الجامعي العالي بتاعنا مش عايز اقول لك في اطفال في مصر بيس لاين 600 خليك بص كام 600 ده نور مش حاجه بقى يعني فده بيبقى يعني ارقام يعني طب انا ممكن مانا 600 وتقعد تعمل 1000 على طول ان ده دلوقتي عادي بقى هو ده العادي ساعه مثلا فاللازم بايه رقم لكن مثلا واحد جالي بقى مش مقبول قلت انا هوصل التخفيف اكيد احيانا دي الـ لو نجلت و نجلت العلمة هي هي يبقى. على بتهاية مليت؟ هيهد الدياجنوس ضعي على دياجنوس شوف حاجه جيروا علمه على anti strictly ايه anti-strictly-coded ده مش مهم نعم بسنه هو عباره عن هو بصه بص يا شباب anti strictly يعني ايه anti strictly ما هو؟ الاستريبتو كوكاي بتطلع الاستريبتو صح من الاستريبتو ليسل فده انت يكون اخداعه كذلك الاستريبتو كوكاي بتطلع العديد من التوكسين للأخرى خلاص وسموها الاستريبتو زيني يعني البرودابيس يبقى أنت سرير تزيد يعني أنت مو بمضاد لبعض الحاجات اللي بترفع السرير الكوكايين ايضا يبقى هنا السؤال لما ييجي لمسك يو يقولك إذا كانت أنت سرير تاسك أنت تري نيجاتيف وانت مضرب على تشخيص تطلب ايه أنت سرير تزيد لما يطلع نيجاتيف هو كمان يبقى غريب هنا إذا انت مشروفك رأى الله تشوف الوالده هيطلع ايه بقى لان البيدي دي تطلع عدوه بس لان الوالده هيطلع عارف ايه الوال روماتوري بيزيز داع المدفور بقى والكورونيك شوبنايل أرس رايز حاجاتها عجيبه بقى في مرضو حاجات ما انتي يميز وانتي هايلارو يميز يعني طرق متعددة لإسباب من دي دي اهم حاجه سيب سيب اقل ده اهم واحد بس في فينتري احسن ثاني اكيد انا كمان يا دي الفريتين مكتوب فريتين على مكتوب طب بالاسل صموسايتوز عشان كده لما اجي اقول ايه بص يجي يخش مخك بقى مرتفعك واحسن كده لو جايبك ايه يخش مخك في يقول لك ايه ايه الروماتوليتس رصف رصف كده. هاي. أنت طبعا دي سلامه وحراسه راس كده السيره في هاي ده طبعا في اللي كان الحديد ده ازاي لانه في زياده هاي سي بي هاي في أول فوق طبعا هخلي بقى لحضرتك الحكايه واحد فيهم بيدفع وبسرعه سي بي يعني انا النهارده بص يا دكتور انا النهارده هقول لو جاني شويه كده التهابات النهارده بالليل اقوم الصبح لو انت شاكك فيا سي ار بي انا ليه بص هو بيبقى صار يعني جيه صار برضه يعلم سرعه بس سي ار بي يعلم يعني اصنع 3 حاجة دي لتحسين حاصل دي اول حاجه في العلاج هي كبسوله لاكسيل لاكسيل دي 3 دي 3 ترانفير بصوا يا اولاد هيسالك يقول لك والد استريح في لحد لحد امتى بص دكتور الولد. يبقى بعد مليئ الصغاري بانورمان بعد مليئ الصغاري في بيتهم مدة تصديدة ستة سبيعات أو أربعة سبيعات يعني الوقت كده هم من الاخر هياخدوا في بيتهم من شهرين لاحتمال لدائدة أراد في ممكن بقى يزاكي في البيت والمدرسة تعملوا وراه ويبقى في البيت وما يحضرش ويجي يمتحن ممكن لو بقى حاله كويسه تعمل في المدرسة حالة مش كويسة عندهم في المستشفى. بس المستشفى عام مستشفى حكومون عنهم الحاجات التي تحصلت عليها في المدرسة مكاين الحالة العددية والسكورية والددائية مكاين يجيبوا كده ومعهم يلوصوا مش كلا واضح يديش دي ويش ده فيه بدا ويش ده مواطيه خزوق في واحد كده بنات ماشي وشايفة في الصدر يشوفه وانت يتكبأ فيتع فيه بدا يستطيع داخل عليه فيه يا عم ده مواطيه بدا بدا كالس ويش ده خزوق العيال وفي العنبر كده العنبر كلا طيب دي general measures نمسك بقى البروفيلاكسس البروفيلاكسس اول حاجة طبعا في حاجة يسمى برايمري secondary tertiary برايمري يعني ايه؟ امتع نستريت القوة من اصل من اصل اللي احنا بقى اتدام بالنقافة وعدم السحنة وكلام الفائدة نمرض مين الواد اللي جاله وماسك فيبر او اللي هو جاله قبل كده جاله قبل كده مفروض انا مش عايز اجيبه قدامي لاني ثابت ان لو واحد جاله روماتيك فيفر هيبقى قصص 6 مول اللي هو فيه ده فلازم نعمل له سيكندري بريفينشن طب اليوم بيأكل من السيرين الجرعه كلنا عارفين بيزافين بالاستيدين اليوم ألف وحده كل كل ايه كذا كل, كل, كل شهر يبقى يبقى كل اسبوعين دي مهمة جدا بعد كده الولد عيني بيبقى ساعات عنده ايرجي من الحقنه او ساعات يعني بيبقى مش كنترولاين قوي بس الحين أفضل في مدينة جريزبو مايسي جريزبو مايسي بيرد ب 25 إلى كل 12 ساعة كذا جروتو الجريزبو مايسي اللي فيه أو فيلاكس اللي ماشي فيه برضو أو فيلاكس للصوت الصوت لسقف الكوب مش فيلاكس اللي يندو ها بس من في فيه والدي يقول اكيد اصلا احضر عدرس الوحي احضر عدرس الوحي انا اعطيك انا ليس اخي الحب ايه الكيمتات ايام مهم بقى اللون جاتل من السلم او يجلس لما يسمع عشان اللي ايه السلم تبقى التحديد مش كده هو الميت وطبع هاخدها لحد انت وباقي احنا بديها لحد ترديشن يعني لحد سنة ٢٢ تقول لحد سنة ٢٢؟ ٢٢ سنة ٢٠ ميش لألقين في بقى قضية عايز أطلعه عليه في أطفال مش اطفال ده شباب ده عيال عندها مثلا ده عشر سنة وفي طلبة بيبقوا معانا هنا معانا هو هو خلاص نبس صدقنا من هو صدقية نوعا برمان كمية نبسوا وليه بسهول؟ والحالة الان ويترزع عكل اسبوعين وهم بسهول وفيه ناس يكون طالبة زيكم ومعانه وبين يقول لي انا عجل حاجات دي ولسه طبعا انت, انت ما انتمتش 25 سنه مش كده؟ لسه داخل احيانه؟ خير هو حاجه هو زمان الدكتور قال كلم انه عنده رماتك فيبر طب في الابدنس مش هاي دايما دوي بس او زوره وبعدين انا زوره تعب فركب ووقيت شويه طويله بيعملوا دول روحامله ايه؟ صل الله الكلام كله روحاي قدامه ملك فيك طويل المفروض خلاص ووليد وقرايب ليدو بيجي العدد كتير ويفضل الوالد ياخد من ساعه ما يتعين في فانت ما واحد زي كده تحرك للقاضي شوف الاولاد بتاعك اكيد انت عارف كويس ولاد ماشي كده يعني على قاله يا سيدي ابو النين فين بقى الزميله لك صور صور جامده كتير يقولي لا طب خلاص تكبير خلاص اعمل ايه بقى يعني اعمل ايه في حاجة لا بقول لك ايه في ناس كتير بياخدوه او ونشوف بقى المدير في عندي بقى علاج هو العلاج الاكتر العلاج هو ايه العلاج الاكتر انا عاوز اديله علاج عشان يطير اللي هوك قصر يا ركتور والله إحنا روحنا للدكتور فهو قال إنهو عنده اللي يوز وراح مدين حوضت بين سنين جدا مره واحده أولوز وقال لي ما تلبيش في ليه من وانس طرح اللوم ينهاجه من السلم دي كإنه مخد علاج دي السورس اللي عنده لمدة أسبوعين أنت يعني دي ليه نعملها حتى ايزي من هنا لكن احنا بنتخب ندي ايه بقى بصراحة على فلنا نكتبلك هي كان ميلي نكتبلك 916 916 من ايه فلنا يتوزيون مليون ومثلين الف يونر عشان تعرفين ان الاختية دي عشان بديه مثلا في كتب ده كتب تاني كده في الكتب جيزي يقول لك صحيح 16 جرامي كنتم أميكاني اليوم 20000 واحد يومي كنتم أحباكي بخلص بلا ني جرازي أو بلاش أم بسلم أموكس أسلم إيه تبقى تاني بوغمينتن يونسين إيه عام خلاص كأنه عنده ليه وزيادة أقول عنده زروة زروة نديله إيه بوغمينتن يونسين وإيه طيب أنا كلا زباك السنة سليمة هي عندي انفجارات وهاذي دوز الدوز حافظ مع عارفين الدوز يا ولاد خمسة وستين إلى مائة وعشرين شيء تقريبا كان مع بعض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 أجل ايه كان الالتهاب المفصلي بتديله ايه اسبرين ليه يا ابني بص يا ابني اصله يا حبيبي تحاليل عشان تطمن والله عشان مصف. مصف هو هو يعني ولكن في هذه السنوات لا يوجد حتى يجب ان يكون الامر في التعامل مع الاسفل بين الاشياء التي يجب ان تكون الامر في التعامل مع الاسفل بين الاسفل بين الاسفل بين الاسفل بين الاسفل بين الاسفل بين الاسفل بين الحاجة سؤال الاس تي برضه هنا ياخد السبريد برضه قال لي العيان كده اه برضه باينت هيكل او زي ما تقول ايه احسن ما اديته على الكريم ليه ده بيتبدل على السبريد لكن يا ناس ديجو حود أن وبقي حد وقت ấyذكر الذهب maior و مشيء ايدي افترات رايز يعني الكلام اللي هو الجديد. ده حدثنا الأسبرين بيعمل يا أولاد بصوا فاكرين الكلوسيس والأسلوسيس الختة دي دائما دي يمسك مصاب الأسبرين صح في الأول بيعمل هايبرفنتيليشن لما راح يعمل أسبرين كتير يروضي ريسبرات الكلوسيس لما دوس الـ Toxicity ده اعتفائيه السيليك أسيرانيس بقيت متابوليك أسيروس وعشان كان من يقولك ايه الالكالوسي ستحقه السي أكثر إنتاج الاكسيرانيس ده السيليك لكن بقيت مباشر ده هو Toxicity بقيته في متابوليك أسيروس وعرفك على المنان ممكن يعمل نوع من الايه. تاني تص ومش عارف ايه كان حاجه تناسب وليس اللايك تايلزيليس اهلزيليس طيب الاستيرويد الاستيرويد هايديها العيال الاستيرويد لو العيان عنده كثير كذا الاستيرويد عنده ارثرايت لا تستجيب للسالسيليد ديستوربيو الستيرويد دايلي حوالي 1 ل 2 بالجرام 3 ثم فور هاو لونج برضه لحد يا دوبان ال ار محسن ثم الرياضي والوزن في بقى حتة جدا هو الهق سيليار هنا سببه ايه بقى الشباب سابه ايه؟ مايوط كاربايت يعني اسلاميش يبقى هدي اه هدي اسم هي بتروي وي كل حاجة تمام تمام بس هدي ستيروية الديشتاز هنا هوي ولاي مشوية مش عطا اقول قد اذا يعني اللي بقى انت قلته كبنا من شوية ابوالد العين ده لا يكون يقول للحق بلغة رديشتاز ينخط العين ده بيجيه ارزي رديشتاز ارزي مشوية الدي اللي عنده عنده ثاني هارد يعني هو الاوتوماتيك في بي دي تي معانا شويه ايه هارد لوك بيشتغل الهارد لوك برده في اريزميا بالشيرز ريزولوشن انما هو مش مش فكشنيو كنترول يعني هو استخدامه يعني اكورد لكن ممكن انا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 فيه الدمه فيه. فيه؟ يوم يتحجز في مايترون سكيال الثاني هيتحجز في اللي في يو بيتحجز في يوم الثاني في الكابيلاريز يوم الثاني تاني في البلموناري اتريول كده في فالمر هايبرتينشن ولا في ده ايه اساس بلومون الهايبرتينشن يعني ايه فاسد يعني الميكرواليفات بدي ياكل فالدم كله عمال يتراكم يتراكم بطريقه فاسد سد انت البلاعه اللي هي الميكرواليفات كله يعمل فاسد ده اسمه فاسد يعني مخبرتش ازاي طيب دي كمان بلومون الهايبرتينشن اسمه ريكتيل يعني يا ولاد يعني حصل في أكيد يعني أولادي إحنا حصل قرض كونستراش في البنود الرياضية زي الناس اللي عندهم أولاد هاي بوكس ناس عندهم هاي زي CO2 اللي في هو ما في هاي بركة اللي في في أحلى بسكيدة سيمة بس تانية كده فانت بص على الراسطة بص على الكابلة بس إيه لأبد الكابلة بس إيه لأبد الكابلة بس الفلماري ثم ثم يبقى الفلماري أخطيول إيه الكابيلي الكابيلي. ايه اللي بيحصل في البرينج من المايتريال في كل اسمه سؤال لما ده للدم ثم يتراكم في في ده يعتبر الموديل هيفرقينش سبب بوز كابيلري في الموديل ما يقولك بوز يعني ايه عشان كده يقولك ايه المايكرو ريسورس دي يعني الموديل هيفرقينش بي كابيلري ولا كابيلري ولا بوز لاسك ايه تعالوا بوز كابيلري معانا المشكله ان بعد الفلوس صمام الترابيه بعد الفلوس دي طيب المال ايه الكتلة ايه اكتر حاجه بتبوظ الفلمان الكتلة تعرف ايه بقى؟ الانفيزيمة لأن الانفيولاري تضغط على الكتلة الفيبروزز الانترستيشال لانجيز كل ده بيحطم الكتلة لو الكابيلاري يبقى ده لا تقول ايه حواليه منه فايبر تيشو حواليه منه ديستندد البيولار يبقى الكابيلاري مش مش هيروح دم كويس يبقى الدم هيتركم فين في البلموناري ارتيورز برضو النتيجة بلموناري هايبر تنشن دي البري كابيلاري اصل الكابيلاري maar is precies wat er het vermogen van is het. is de werking van de arterioconstriction. Ik ga je vertellen dat bijvoorbeeld een een hypoxie heeft, die een arterioconstriction in zijn arterieën. Dat betekent dat hij een vermogen heeft om zijn arterieën te verkleinen. Wat betekent dat? Dat een een een een een een البلماني فيبروز تضغط على الشريان الكابيلاريز والفيزيما تضغط على الجبيه ذاك الفيدات يعني على الباتش بوست كابيلاري ما بعد الكابيلاري ايه دي بعد الكابيلاري البلاعه مايستر يعني كلام كده مفهوم ولا ايه فاهمين؟ مطلوب يا جدعان مش فاهمين بس كان مهم عشان يسلموا طيب ايه كليكهن بكتور هاي قرطاج والله الله يا صاحبي الديجستشن اووز وسيادتك الكبدي الكبدي حضرتك هو ساين اوف البالون اكتب ساين اوف البالون هايبرتنشن عادي بقى خلاص احنا شمال الايه بيتكلم ثاني العلاج بقى ايه العلاج بقى. Man, speech, speech of a monetary high potential. Speech of open monetary high potential. He is the Michael Speech of a and high potential. Hoeveel steen? Een. Pasief. En hij is pasief. Mogelijkerwijs. Dames, ik is pasief. Tegelijk. Ja, ik een ander ده نتيج الحاجة المسيب يعني ده تراكم دم بس المرحله العداء بقى, بقى يسموه ايه يا دكتور؟ يسموه اللي هو ايه؟ Reactive Belmoneal Hyperteration يعني ايه Reactive؟ يعني بدأ يحصل Reflex Vascular كونستريكشن في البلمونالي أردليون كدا. المرحله الثالثة اللي هو إيه بقى يا دكتور؟ إيه بقى اللي بتبقى يا دكتور إيه بقى؟ عارف إيه؟ سكينيوزز في الفلمونالي أرثيوز يعني خلاص خلص يعني, يعني أنا, أنا بحس بيه؟ انت بحس بيه؟ تحس إن الفلمونالي هي في المرحلة الأولانية والتانية ممكن يبقى لي بيرس لكن مع الوقت بقى خلاص يعني إيه سكليروسي يعني الورد بتاع الارض اللي تكلم واليومين الديان والبرشور الغرض العالي وتكتب على المرحلة دي الريبيرس المخراس دي الريبيرس دي حاجه مش روحة هي يا هاردين بس الشطرة يا هاردين طيب العلاج ايه دواء بقى بيحسن من تلميذ مكتوب عندكم على ده فيه ميدياتور ميدياتور مكتوب الانشفين سيستون اللوسين الفلمون هايبرتنشن بس تلت ادويه بيوطل تلميذ ريبريشن واحد دلت يتم بس دلت يتم جنوز. ايه لاشدوس الثاني مكتوب اندوسيلين الاندوسيلين ايه اعتقد انا حاسس ان انا شرحت الكلام دي اللي أنا ده للحنه انا انا هتجنن بقى اللي انا مخرف بقى ولا ايه انا قايل واتلاقوا بها كلام كله بردو مكتوب بفاصل الليلاتون انه هو يبقى ده by exclusion يعني اللي حضر فيكم اللي حضر فيكم الاسبوع ده البنت الصغيرة بسنها الشروع فيه بنت الصغيرة البيت دي عندها عرفتك انتو بدوني زومبا نهار دي قريبا يعني ال... انا اخذني زومبا اكيه احبت دعم الواجد محاجش عبر انا اوضى فالكاس نقطع بالعمل كان عدم الطريق دي دي, دي, دي, دي, دي دي انا اوضي انا اوضي ناس هتيجي برضو عشان نخذ بالدود او نتقوها جاي وبنعمل واجه وننبوره بالظهر محاجش عبرني شكرا دي حصص كبيره في حصص زمان هيدا يا دي هي اصلا بري ايزلمنتر بري انا جايبها مش أنا مش هنتكلم عليها دلوقتي انا جايبها كحل لماده الكيمياء بس فور ديفرينشال احنا مش كل حالات البروما هايبردينشن هتبقى مايد ده ممكن يكون في يطلع فرايك يطلع مش عارف ايه اللي عامل يطلع يا اخي طيب حته كمان صغيره مش عايز حد يتكلم حد يتكلم معايا خالص الحصه احنا بدين 7 وربع الحصه دكتور ساعتين اللي هيتكلم والتعبان قوم وبعدين يجي في الاخر احنا مسؤولين له عايزين نخلص وننابي كده كمان الدكتور انت بتعب مش كده ترصد خلاص خلاص تعيش حياه وسن اهانه مش كده تتركز بات ياس في الكل في ادوي والله ايه ده تريد سحوا هايبر في الدينيه هاقول لك ايه مطلوب منك فيها اولا تعرض على اربع اشياء حاجه اسمها كايلو مايكرو ودي عباره عن الاكرين الاسترايدز اللي سيادتك بتاكلها يعني انت اول بتاخذ وهو طيب الترانس دي اسمها كارتين اثنين في حاجه اسمها الفيلو دنس لايف ودي دي اللي هي الترايجليسريد اللي جايه من اللي ده الكوليسترول احنا عندنا ايه يا اولاد بصوا الدم ايه وانت بتشوف ايه في الليب بروفايل انت هتشوف الترايجليسريد وباشون اللي هو الكوليسترول والكوليسترول فيه اثنين فور ام دي صح ال دي ده هي الكوليسترول الضار اللي هو بينتقل من الكبد الى الدم لان بيروح يتراصف في ضب HDL ده بيجي من التشو ويروح للليفر يعني آآ آآ يبقى القصه ان أنا بخاف من حاجتين انا خاف يكون عندي ترايجير فايل عين وخاف يكون عندي الليت اللي دي اللي عالي بخاف يبقى دولنا بنحلله خلاص بتجيب على الشمال زي ده الليت بروفايل مطلوب 6 حتى لو بيسلك العالي والبروفايل ده هو ايه قولوا قبل الترائي للسرائي وكوليستيرول اللي هو توتل توتل وطلع منه يا حبيبي منه فراعين كده توتل يعني والفراعين من التوتل اللي ليهل ايتش بس يعني عابا شوفوا قوة كوليستيرول ايه يعني انا اللي ليهل عندك هم وحاجة زين اخر حاجه فيهم الالي دي ايه ال. فعايزك تكتب عن الالي دي ايه ال ان هو اتزري ان هي تبقى اقل من اقل من كام من ميه لميه عشره يعني عايزها تبقى اقل من 100 لميه عشره يا ريت يا ريت لو انا طب تكتب مطلوب صيام قد ايه يعني يكون كم ساعة؟ كم؟ كم؟ 12 إلى 13 ساعة من الساعة 13 ساعة ها ايو عا تنسى دي لحسن العين ساعة يروح ويحلل دوام كويس. عشان يطلع علي طيب اعرف فعل هيفا جئبينين يا طيب 1 وطيب 2 بس فعلي. طيب 1 انه العيام عنده الـ مايكرون 0 العيال ده ايه يا اولاد ايه مشكلتكم احنا بص يا رجاله اول ما بناكل دهون او مثلا تاكل دهون على طول يطلع لك حاجه اسمها لايبوبروتين بروتين ماي في الوقت الحديث سنو ايه cleaning factor يعني ايه كان مثلا انت تاكو يقول انت شوية زبدة وانا شوية نشطة وانا احب الزيت اصلا ان الدهون تخش الدم كاينو مايكو يروح طالع ليكو بروتين ليكو بيز يروالك الدهون الجالع ده ما عندوش ليكو بروتين ليكو بيز ده, ده كل ما كل دهون هتناني. دي برضو مهمه قوي الحاجات دي بقى موجوده بقى كل الاكل السكري دهون خلي بالك يعني رودي كل حاجه حلويات كل لبن طيب العيان الثاني تايب 2 تايب 2 عنه الLDL هي العاليه بيجي يقول بقى ايه تايب 2 بارسيني يقول لك في تايب 2A تايب 2B طيب 2A الطريج الإسرائيل نورمال طيب 2B الطريج الإسرائيل عالية يعني انت بص الجد هتلاقي فيه على فكرة ياولاد دي نصيح ليكم يعني عشان يعني لازم بعد ما تخاف وانت فيه الدياز انت فيه الدياز تبقى فاضي يعني هذه الادماغك تطلق خلاص تنزب وطلق وتصحل صوب عشان تنحل الديده وشور المنظفين ده أعمل ايه؟ ساعة جده ساعة جده. مفيش خصف. خصف في صار ساعه الجزء ساعة الجزء مفيش خاص خاصة في الجزء انت طبعا ايه انت بتبص للخصم يعني يا ده عبيت. كل ده في الفايل بتاعك يهب اي حتة اتخذيني. في اتخذيني كلك ببص الفايل بتاع كل الخصومات إنسان دين موتس إنسان دقري بقى داب الغديد مش عشان عمت خصام الاتنين دابة جنين بيه طيب طب نجد دعا نشوف على نهاياته على نهاياته الترايجي بقى السؤال لي ايه الضرر فيها؟ بص بين كده بين كرياطايت. عشان كده هتلاقوا البين كده دي بقى موجوده فين بقى موجوده في الخليج فدايما يقول لك اي واحد بتاع الامير الأمير حمود بقى <تصفيق> طبعا ما روشها معي ببعض الروس فبيقوم الصبح وراح رازع له خروف عصور هو ده عشته كده خروف يوم نيه طبعا كده فلو جالك القبيل حمود بأكيوت الدونين وقفتن كده دي أكيوت بين كده تاسمين ترائبين سايز دي حاجة هم نحظرها في السرادية واحد مع البيت ودوز اللي هياكله الدكتور ده عامل ايه كنت خفيف <تصفيق> انا <تصفيق> <تصفيق> طيب تعالوا بقى لان ال بي ايه؟ كورونري هارت الصحبه بص على ده كده دي لا لا ايه هايبر دي بيه. دي بص في دي ده اللي عطل الدنيا en andere ideeën. In de zin die wij in we willen door deze zin te doen. Ik zal u de hele zin in de zin hebben. En voor, ik ben niet aan het begin. is niet, wij in de is Israël, in de zin. Peter Loker, المتوفى صندوق، و كل شيء كويس، كويس جوه، وهذا هو في على طايق نساي، تكويس جوه، رخيصا، فبصو إن الميت كويس جوه، جميل، كت كويس جوه، المكاني فيه نفخية، طايق نساي، خير في بعده الأدوات اللي هي عدها سبعة، طايق نساي كويس في دواء في ده السوق الصو اللي هو اتحدث عندكم اسمه اا تحت اسمه تحت قول فايبريت اسمه في موباليرين في موباليرين ده 300 مل جرام اسمه في السوق مش عارفه تشوف ولا لا تقريبا اسمه ليبانثيل ليبانثيل اللي بانثيل ده, ده دكتور كبسولات 300 مل جرام بتاعه واحده في اليوم طب الفايبريت يبقى الفايبريت اعرف كيما فايبريت اسمه ميل بيرمتين كان ميل فوتونيت ميل ان الفايبريت بتعالج مين براين بس بقى لو عمدل لحد ايه البروفايل وطلع براين بريسرايد عاليه خد يا ميل بيرمتين واحده كله طب الاستان ده الستاد في عندنا كذا الستاد هتجمع ميل فوبر فيه ستاد عطور مستاهل اسمه بستور ما تقول بس بستور ليه بيتور بس ليه بيتور ده يعرف واحد يخس طب اسمه عطور عطور إيه تي او أ عطور إيه تي او أ تمام في كمان في كمان واحد اسمه سينفر ستادل Eu estou respondendo, sou puro. Desaparece, sou puro. Socorro. Canta a que a roda mesmo. Três vezes. é lindo? E tipo, para ik wil we'll een voorstel steden, ik wil een in de voorstel doen. de ده السكك ده ده انا بقوله لا هو ده انا بقوله لا هو ده انا بقوله لا هو ده انا عندي مش ماضي <نصف> ياما ياما لا هو ده انا بقوله لا هو ده انا بقوله لا هو ده انا بقوله لا هو ¡Tú بينها هنا زي دي طبعا الفلسط والأمر هو التحليل والأنا زي فيه. أنا قلت بالعيان كيلو ساعة والدعف من الفارع والساعدة لقصوصي لقصوصنا وهكذا؟ قلت نحني؟ بس يا عمي يا عمي يبديك هم ساعدت كذلك بص الأولاد أهد بكي. هنا في الفول لا ما عندهاش حاجه وال هي ليها اداب اديشن ال 12 ده ايه خلاص هل هي بقى عن الزنك والميكرو بسبب بقى بروبلم في البون مليون دييم اوفر ان شاء الله الهيبوغليسيميا ولا هازايتي اقل قيمه في الهيبوغليسيميا بص على دك اللي غزير وفظاقة هذا المنظر هتخش عن علاء على السرير هتلأ السرير إلى بوكتور يسمون على السرير يسمون قطع على نعم على السرير تسمين من اليوم يقولون مانجر ماذا يقولون مانجرون يقولون صاحب يقولون مكورة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 فوبيا لمرض المخايف انت تقول انك انت عندك فوبيا زي يعني فوبيا يعني يعني انت خايف من حاجه ما من الاثنين الحاجه اللي منها دي ليه تبقى افوبيا؟ ساكن ايه؟ طايبس الطايبس اللي ايه تجلب عليها؟ ممكن تبا انت لو حصل الترم بيقول لك معناه ايه؟ بيقول لك ايه؟ فالاول واحد اجور افوبيا الخوف من الاماكن المنزوح حاصل لا صحة لا صح شو اول لو حصل. في واحد صحيح المهارة وكانت الناس بتعيش نعم بتعيش في ال... مش عادت مني لا راح بي اني عادت طبعي ليه حاجة لسه بمجرية بتيه في الوقت دا حصلوا يعني حاجات اهواني قد تقول لنا كده لوحده ممكن انهارك ف... داش فوبيا الاماكن الضيقه زي حجره زي قوي زي اصلا زي السيك سكان انت بتخش انت في جهاز السيك سكان لو انت بتاخد ماكسس تحس انت كده ان انت تحس راح تبقى كده أو بص ففي ناس بتعمل دي صحيح، صحيح، هو يقسمه المارد. يعني أنا هنا بدي أقول لك إذا كان عندي دم، فاهم شوي؟ لا بدي أقول لك إذا يعني أنا كده إنه يوين من الحبوب، أبغى أقول لك. Je hebt de heren, doe voor je. Of je hebt de heren, niet doe voor je. Je hebt Je hebt En je niet niet salafen. En we hebben gezegd, dat leef je كما أنت تقول أنه خاف جميل السرطان جميل السرطان أنا خامت من السرطان فلين يأتي مين يأتي مبيش تبير مبيه فوق محن تبابل في اكش في في ناس يدمر دمر بسبب هذا في الآخر العلم Cychro-siraby مش هي يعني مش هدى موفيش دائم إنما Cychro-siraby أوكي من تنعمله Cychro-siraby يعني هاوله دي ناسا فقط ببطعاً هل الكلب ورده عايش رده سوري حتى لو كان الكلب كويس يعني انت ديك لو انت لو انت اكتب شابة او زي لو انت شفت الكلب تقلع في الشارع بطن هو بس انت الكلب ههيامل لكيه اه في كلب ماشي عم تحاجم بس انت والله واحد وماشي حالو برضو تعرف مالك كده اجري خالص بس تبقى ما ماشي وطبعا يعني يعني يعني لو انت في شيء ومع خاطبتك بقى الوالد هو اللي خاطف ده وطلع يجري بالخاطف طبعا برضو خافها مشكله على كده اكيد انت برضه هتلاقي برضه تغيير لا على فكره يا ماما خافت ما كانش البيت قوي ده كان تعمل الكلب برهامام يعني كان كل بقى هيجي ده على اول جلسه تريش كلمة اجمع كده مش لازم كده كده يعني كل يعني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 I'm going to go to the shore and go to the shore and go to the shore